والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه وعلى آله وصحبه أجمعين قال تاج الدين في جمعه رحمه الله تعالى ودلالة نفضي على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن ولازمه الذهني التزام شرع رحمه الله تعالى في ذكر أقسام الدلاله وقد تكون مطابقة وقد تكون تضمن تضمناً وتكون تزامنا والدلاله معنى يعرض لشيء بالقياس على غيره ومعناه أن يكون الشيء يلزم فهمه فهم شيء آخر هذه الدلالة والدلاله التي يتكلم عنها هنا هي الدلاله اللفظيه الدلاله اللفظيه وهناك دلاله غير لفظيه فالدلاله اذا تنقسم الى قسمين دلاله لفظيه وهي التي ذكرها هنا ودلاله غير لفظيه الدلاله غير اللفظيه قد تكون وضعيه كدلاله وجود مشروط على وجود شرط وجد المشروط فهذه دل على ان الشرط قد وجد قبله وضعا كما إذا قيل اذا قال لزوجته عند دخلت الداره فانت طالقه فاشر الدخولها الدار والنشوط الطلاق فإذا وقع الطلاق بناء على هذا فنعلم أن الشرط قد وجد هذه دلاله وضعيه يدل وجود المشروط على وجود الشرط وهي غير لفظية دلالة الدلالة الثانية غير للفظيةということ تكون عقلية كدلالة الأثر على المؤثر ودلالة المؤثر على الأثر كذلك مثال هذا الدلالة الدخان على النار كلما وجد الدخان عين تدل على النار وكلما وجدت النار عين تدل على الدخان فكلامنا هنا هو في الدلالة اللفظية وليس في الدلالة غير لفظية ولهذا احترس عن هذا النوع بقول اللحظية وللالة اللفظ خارجميه دلالة غير اللفظ دلالة وضعية أو الدلالة العقلية ثم هذه الدلالة اللفظية قد تكون وضعية وقد تكون غير وضعية أو هذه الدلالة اللفظية تقسم إلى أقسام دلالة عقلية و دلالة طبيعية و دلالة وضعية – الالغزية – اللقزي تبسمي لهذا الأقزام ثلاثة – دلالة عقلية و دلاله طبيعية و دلال وضعية مثل الدلالة اللقظية العقلية دلالة الصوت على حياة صاحبه إذا صدر صوت على هيئة معروفة من شخص ما فإننا نستدل بهذا الصوت على أنه حي نستدل عقلاً بهذا اللقظ على أنه حي هذا – دلالة اللقظية عقلية وقد تكون دلالة طبيعية مثل دلالة أح, أح على وجع الصدر أو دلالة آه على من يتنفس بعد أن كان مهموما وغير ذلك منوع الدلالات التي يستخدمها الإنسان وتعبر عما في نفسه هذه دلالة طبيعية وهي من دبيل اللفظية عبر عنها باللفظ كما في هذا المثال لفظ أح أح وقد تكون الدلالة اللفظية دلالة رضعية وهي المراد هنا في كلام المصنف رحمه الله لما قال وَدَاالَةُ اللَّفِضِ النقصور به الوضعية فالمقصود هنا دلالة اللفظ ولهذا قال بعضهم ينبغي أن يزيد ودلالة اللفظ الوضعية ليخرج بذلك دلالة اللفظ العقلية ودلالة اللفظ الطبيعية وهذا ما قاله المصنف رحمه الله تعالى في شرح المنهاج هذه الدلالات اللفظية منحصرة في مذكار رحمه الله تعالى المطابقة والتضمن والالتزام ووجه هذا الحصر هو أن اللفظ إما أن يدل على تمام ما وضع له أو لا فإن دل على تمام ما وضع له فهي الدلالة دلالة المطابقة طابق ما وضع له طابق اللفظ المعنى الذي وضع له ومثال ذلك دلات البيت كلمة بيت تدل على المجموع المركب من السقف والجدران والأس هذه كلها بيت فاللفظ لفظ البيت يدل على هذا المجموع المركب دلالة مطابقة مطابقة موضع له وإما أن يدل اللفظ وإما أن يدل اللفظ على, موضع على تمام موضع له وإنما يدل على جزء مسمى ومثال ذلك دلالة البيت على الجدار فقط أو البيت على الأسف فقط او جدالات البيت على السقف فقط فهو دل على جزء ما سميا هذه تكون دلات رم وإما ألا إما أن لا يدل لا على كله ولا على جزء مسمى بل يدل على شيء خارج عن مسمى وهو لازم له وهذه الثالثة وإدالة الالتزام كما تدل كلمة البيت على بانيه وتدل كلمة الأسد على الشجاع هذه نوع الثاني الزلالات وقد حصرها العلماء ودهورها العلم في هذه وزال بعضهم كالجزول من الشافعية دلالة الاستدعاء وصل بذلك دلالة الفعل على المفعول له والمفعول لأجله والمفعول معه والعلماء يجعلون هذا من قبيل دلالة الالتزام وليس الدلالة الرابعة كما سماها الاستدعاء وبهذا التقسيم يعرف حد كل واحدة من هذه الثلاثة التي ذكرها فدلالة المطاور دلالة اللفظ على كل المعنى أو كل ما وضع له أو تمام ما وضع له ودلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء ما وضع له ودلالة الاتزام دلالة اللفظ على معنى خارجي عن اللفظ لكنه لازم ذهنيا له والكلام هنا يكثر في الدلالة الأخيرة وهي دلالة الالتزام وسنأتي إن شاء الله تعالى عليها ونحب أن ننبه إلى أن قول المصنف رحمه الله رحمه الله دلالة اللفظ كما توقل عليه أن يقين بالوضعية هو نفسه انتقدها في شرح المنهاج انتقد استعمال كلمة اللفظ وقال الأولى أن يستعمل دلالة القول بدل اللفظ يستعمل القول لأن اللفظ جنس بعيد يدخل فيه المهمل والمستعمل وإنما المراد هنا المستعمل فدخل فيه في هذا الجنس البعيد المستعمل والمهمل واستخدام الجنس البعيد في الحدول فينبغي أن يؤتى بجنس قريب والقول جنس قريب لأنه مستعمل للفظ المستعمل ولا يدخل فيه المهمل فقال كان ينبغي أن يفعل هكذا أو أن يقول صاحب المنهاج البيضاوي رحمه الله دلالة القول قال كما فعل شيخنا أبو حيان في مختصراته في ناحوه في, في تعريف الكلمة لكنه فعل ما انتقده هنا رحمه الله تعالى والكمال الله جل وعلا وكتاب دمع الجوامع متأخر عن شرحه على منهاج الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى فكان على اعتراضه أن يقول ودلالة القول ودلالة القول وقلنا كلام العلماء الكثور هنا في دلالة الالتزام أكثر من كلامهم في دلالة التضمن وفي دلالة المطابقة فدلالة الالتزام هي دلالة اللفض على خارجي عنه لكنه لازم له لزوم ذهنيا لزوم ذهني فعندنا لزوم خارجي هو لزوم ذهني فاللزوم الذهني هو الذي انتقل الذهن إليه عند سماع اللفض المعنى الذي انتقل إليه الذهن عند سماع اللفظ إذا سمعت لفظ ما فانتقل ذهنك إلى هذا المعنى فاعلم أن هذا المعنى لازم لهذا اللفظ لزوما ذهنيا وقد يكون مع اللزوم الذهني لزوم, لزوم خارجي فاجتمع اللزوم الذهني والخارجي مثل إذا سمعت كلمة إنسان فانتقل ذهنك إلى أنه تطلق على القابل العلم لأن الإنسان يكون قابلها للعلم وهو كذلك في الواقع يقبل العلم فهذا نزوم ذهني ونزوم خارجي وكذلك كلمة السرير إذا أطلقت يرتفع ذهنك إذا ارتفع أنه مرتفع عن الأرض هذا نزوم ذهني وهو كذلك في الخارج لا يوجد سرير إلا هو مرتفع عن الأرض فمهما وجد سرير لا يكون إلا مرتفعا عن, عن الأرض هذا نزوم ذهني وخارجي وقد يكون ذهنيا وفي الخارج ليس بلازم بل قد يتنافى معه الخارج مثل إذا سمعت كلمة العمى عما عدم البصر عما مشانها نبصر فإنك ينتغل ذهنك إلى البصر ينتغل ذهنك إلى البصر اللازم للعمى ذهنا لكنه في الخارج ليس ملازم له بل هو منافل لا يجتمع العماء مع البصر وكذلك كلمة السواد إذا ذكرت بقيد كونها ضدا للبياض فإن الذهن إذا أطلقت, أطلقت كلمة السواد ينتقل إلى البياض الذي هو ضده. يتصور البياض فهم متلازمان في الذهن لكن في الواقع ليس بهم متلازمين بل هم متنافيا لامتناع اجتماع الضدين فالمعتبر في دلالة الاتزام هو اللزوم الذهني هو اللزوم الذهني وليس اللزوم الخارجي وهذا اللزوم الذهني قد يكون معه لزوم خارجي وقد لا يكون معه لزوم خارجي فلا نظر إلى اللزوم الخارجي وإنما النظر إلى اللزوم الذهني وقد عرفنا اللزوم الذهني واللزوم الخارجي هو كون المسمى بحيث يجب من حصوله بالخارج حصول الخارجي عنه حصول شيء خارجي فيه هو كون المسمى هذا يلزم الحصول في الخارج حصول خارجي فيه هذا اللزوم الخارجي فلا خلاف أن المعتبر في ذات الالتزام هو اللزوم الذهني سواء كان في ذهن كل واحد أم في ذهن العالم بالوضع الذي وضع له هذا اللفظ واشترط السكاكي رحمه الله تعالى وغيره من علماء البلاغه اشترط في مفتاح, مفتاح العلوم أن يكون هناك ان يكون هذا اللزوم الذهني بين لحيث ينتقل الذهن من فهمه إلى فهم شيء آخر فإن كان هذا الشيء خفيا فلا صح يكون لازم له ومثل على ذلك بكلمة الأسد إذا أطلقت كلمة الأسد فإنك تفهم الشجاع وهي لازم له ظاهر لزوم ظاهر لحيث لا تخفى بخلاف البخر الذي في الأسد ما من أسد إلا فيه بخر لكن إذا أطلقت لفظة الأسد فإنه ليفهمه البخر لأنه خفي وليس بظاهر لا تكاد تشمه إلا إذا قربت منه لخلاف الشجاع فإنها معلوم الأسد فقلنا لا خلاف في اعتبار اللزوم الذهني لكن هل يصح أن نعتبر اللزوم الخارجي في دلالة الالتزام أم لا يصح اعتباره هذه مسألة خلافية بين العلماء بين الأصوليين وغيرهم فذهب جماعة من الأصوليين إلى اعتبار, إلى اعتبار اللزوم الخارجي في دلالة الالتزام فتكون دلالة الالتزام وإن كان اللزوم ليس ذهنيا بالخارجيين فقط فيستدلون باللغط على كل ما ينزم المسمى ذهنيا أو خارجيا وليس شرطون اللزوم الذهن هذا رجحه جماعة من الأصوليين ومن المعين الحاجب رحمه الله وتعالى ورجح الزركسي هذا المذهب, المذهب الأصوليين ذهب المناطقة ووفقه مفخر الرازي رحيمه الله والبيضاوي وهو ظاهر كلام المصنف هنا رحيمه الله إلى أنه ذهبوا إلى أن اللزوم الخارج غير معتبر في دلالة الالتزام وإنما يشترط اللزوم الذهني يشترط اللزوم الذهني فلهذا قيل المصنف رحمه الله تعالى باللزوم الذهني هذا محصل ما قالوه في أنواع الدلالات الثلاث دلالة المطابقة ودلالة الالتسام ودلالة التضمن ثم ذكر الخلاف في هذه الدلالات وقلنا هي من قبيل الدلالات اللفظية الوضعية وقوناها وضعية في الأول هذا بلا خلافة أكونها لفظية في الأولى بلا خلاف وإنما الخلاف في الثنتين لخيرتين قال رحمه الله والأولى لفظية والثنتان عقليتان الأولى وهي دلالة المطابقة لا خلاف أنها لفظية وإنما الخلاف وقع في دلالتين لخيرتين دلالة التضمن ودلالة الانتزام فاختلف فيهما على ثلاثة مذهب فالمذهب الأول وهو الذي قاله المصنف رحمه الله تعالى أن دلالة التضمن ودلالة الالتزام عقليتان لأنهما دل على المعنى بالواسطة هذا بواسطة الجذر وذلك بواسطة الالتزام وهذا مذهب جماعة منهم الغزالي والبيضاوي و الإمام الرازي رحمه الله تعالى في المحصول وصف في المحصول الهندي وذلك لأن العاقل استغل باستعمال اللفظ فيهما من غير افتقار إلى استعمال أهل لسان وأهل اللغة فيهما والقول الثاني أنهما لفظيتان مثل ما المطابقة لفظية كذلك هما لفظيتان ونسبه بعض من الأكثرين وهذا الطول عليه أكثر من كما رأينا في التقسيم السابق يقسمون دلالة اللفظ إلى هذه الثلاثة دلالة اللفظية ودلالة غير لفظية والدلالة اللفظية يقسمونها إلى هذه الثلاثة المطابقة والتضمن واللتزام كما في كتب المنطب والقول الثالث أن دلالة تضمن لفظية وهذا تشبه دلالة المطابقة ودلالة الالتزام عقلية ففرقوا إذن بين التضمن, بين التضمن وبين الالتزام وهذا اختاره الآمدي وابن الحاجب وذلك أن الجزء في دولة التضمن إنما كانت من قبيلة اللفظية لأن الجزر داخل في موضع له في اللفظ فلفظ البيت شمل السوفة والجدران والأس هذه أجزاء داخل في لفظ البيت فالبيت وضع لها كلها وهي أجزاء داخل فيه فالجزر داخل في موضع له بخلاف اللازم فإنه خالد عن هذا الجزء وهو الباني لهذا البيت والفاعله خارج عن هذا الجزء أو خارج عن هذا اللفظ الذي وجعله فهي عقلية وليست لفظية هكذا وجه هذا المذهب لكن اعترض الصفي الهندي رحمه الله تعالى هذا التوجيه وقال إنه ضعيف وذلك أنها إن جعلت لفظية لأجل أن فهم الجزء منها إنما هو ببسطة اللفظ فهذا جلالت التزام, جلال التزام كذلك فهم الجزء منها بواسطة اللازم فدلالة الاتزام إنما فهي اللازم منها بواسطة اللفظ الداعي للملزوم وإن كان اعتبار أن ذات التضمن أن اللفظ الموضوع له بالوضع المختص بالحقيقة فهذا باطل فإن لفظ البيت ليس مختصا للجدار فقط أو للسقف فقط أو للأس فقط وإنما في الحقيقة موضوع لمجموعة هذه الثلاثة إلى غير ذلك مما أورده رحمه الله تعالى على تضعيف هذا المذهب الثالث ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضماره فدلالة اقتضاء وإن لم يتوقف فدل على ما لم يقصد منه دلالة إشارة هذا من أرسام المنطوق والمنطوق دلالته قد تستفاد من الصيغة فقط وهذا شيء واضح وقد مضى وقد تستفاد الدلالة ليست من الصيغة فقط بل باقتران أمر آخر إلى هذه الصيغة وغسموه إلى دلالة اقتضاء ودلالة إشارة ثم المنطوق إن توقف الصدق والصحة على إضماره في دلالة الاقتضاء فإذا توقف صدق اللفظ أي إذا توقف الصدق في اللفظ الدار على المنطوق على شيء أو توقف صحته على شيء سواء كان توقف عقلي أو شرعي فهذه تسمى دلالة الاقتضاء إذا توقف على إضمار شيء في الصحة أو في الصدق شرعا أو عقلا فهذه تسمى دلالة الاقتضاء فمثال ما توقف الصدق عليه فيه على الإضمار قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ظاهره أنه رفع الخطأ والنسيان هو غير واقع في الأمة لو أخذناه بظاهره لكان هذا غير صدق لوقوعه في الواقع فإذا توقف صدق هذا اللفظ على إضمار شيء فالمعنى رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان أو رفع عن أمتي المؤخرة بالخطأ والنسيان بد من هذا التقدير فهذا سم تحذف والحمل على الحقيقة متعذر لأن ظاهر اللفظ أن الخطأ والنسيان غير موجود غير واقع لرفعه هذه الحقيقة متعذرة هنا فلابد إذا من أن نضمر شيئا فتوقف الصدق هنا على إضمار شيء هذه دلالة الابتغاء وقد يتوقف, قد يتوقف الصحة صحة المنطوق عقلا على إضمار شيء مثل قوله جل وعلا في قصة يوسف واسأل القرية فالقرية لا تسأل والأبنى المجتمع لا يصح سؤالها عقلا بالنظر إلى العادة وان كان قد تخرج العادة لكن بالنظر العادة الأبنى لا تسأل ولا يصح سؤالها فإذا لابن أن يكون ثم شيء محذوف تقدير واسأل أهل القرية فتوقف صحة سؤالها على إضمار كلمة أهل ومثال ذلك فوله أيضا أن يضرب بعصاك البحر انفلق ظاهره أنه ضرب فانفلق أنه انفلق بالأمر أن يضرب بعصاك البحر فانفلق وهو لم ينفلق بالأمر يضرب. وإنما أمره الله جل وعليه الضرب فضرب البحر فانفلق فالانفلاح مرتب على ضربه فعله نوس صلى عليه وسلم وليس على الأمر بالضرب فتوقفت الصحه لفظ هنا على اضمار شيء وهو في عقلي لأن الانفلاق لم يحصل بالأمر بالضرب وانما حصل بامتثال الأمر بالضرب أيضا قوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعده من ايام اخرى كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى وجوب العدة بضع العده من الايام الاخرى لا تجب بمجرد المرض والسفر ظاهر اللهو ان من كان مريضا او على سفر فعليه العده ان يصوم من ايام الاخر وهذا غير مراد للله فاذا ان توقف اللهو على شيء والتبرير فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر فالعده من ايام الاخر مترتبه على وليس على وجود المرض او على وجود السفر هذا توقف عقلي على اضماره شيء توقف صدق صحه اللهو على اضماره شيء وقد يتوقف صحة اللفظ على إضمار شيء لكنه توقف شرعا وذكر ذلك في البيع الضمني إذا قال الشخص لمالك عبد أعتق عبدك عني أعتق عبدك عني بكذا فالعبد ملك لهذا الشخص وليصح شرعا أن تعتق ما ليس ملكا لك تصرف فضولي فالمعنى ملكه لي أو بيعني إياه فأعتقه عني هذه سمنا البيع الضمني بيعني عني فتوقف توقفت الصحة هنا شرعان على إضمار شيء فقولك أعتق عبدك عني بكذا معناه ملكني إياه بثمني كذا فأعتقه عني أو بيعني إياه بثمني كذا فأعتقه عني هذه دلالة الاقتضاء توقف إما على الصدق وإما تتوقف على الصحة الشرعية أو العقلية ثم قال سبكي رحمه الله وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد منه دلالة إشارة هذا النوع الثاني من أنواع المنطوقة دلالة الإشارة وهي إذا لم تتوقف الصحة ولم تتوقف الصحة على إضمار شيء ولكن اللفظ دل على ما لم يكن مقصودا منه في الأصل ولكنهم من اللفظ هذه سمونا جلالة الإشارة ومثلوا لها بقول الله جل وعلا وحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم فالآية سيغت لبيان جواز الجماعة إلى قبيل الصبح ثم أتم الصياء وحل لكم ليلة الصيام رفثوا إلى نسائكم هنا لباس لكم أنتم لباس لهم قال بعد ذلك فالآن باشروهن وبتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأسيقة الآية لبين هذا الحكم وجواز الأكل والشرب والجماع في ليلة الصيام إلى الفجر لكن استدل العلماء بهذه الآية على صحة الصومة من أصبح جنبا لأن هذا لازم لها لأن الله جلو على أباح الجماعة إلى قبيل الفجر فمن جاء معه إلى قبيل الفجر ونزع مع الفجر فإنه لا شك سوف يصبح جنوبا سوف يصبح جنوبا فدلت الآية على جواز أن يصبح الصائم جنوبا بهذه الدلالة الإشارة لم تسق الآية إلى هذا لبيان هذا الحكم لكنه فهم منها وكان من توابعها ولم يتوقف الصرق في اللفظ أو الصحة على إضمار شيء هذه سمنا جلالة الإشارة وهذا الاستنباط محكي عن محمد بن كعب القرضي رحمه الله وتعالى من إمية التابعين وقال نبي صلى الله عليه وسلم يصبح ينوبا وهو صائم أيضا مثل لها بحديث ما رأيتم من ناقصات عقل مريم إحداكم قيل يا رسول الله ما نصان بينهن قال تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي فاستفيد منه أن أكثر مدة الحير وأقل الطور خمسة عشر تنكث شطر عمرها لا تصلي فشطر عمرها تصلي وشطر عمرها لا تصلي فأكثر الحيض إذن خمسة عشر وأقل الطهر خمسة عشر والحديث لم يصحب لبيان هذا وإنما الإخبار عن نقص دينهن لكن فهم العلماء من هذا هذه المسألة الحقيقة وهي أن أكثر الحيض خمسة عشر وأقل الطهر كذلك والحديث ضعيف أيضا قول الله جل وعلا وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالى وفصاله في عامين استدل بها على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لأنه ذكر في الآية الأولى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وذكر في الآية الثانية وفصاله في عامين 24 شهر بقية من الثلاثين ستة أشهر فتكون لمدة الحمل والآيتان لم تستقل بيان هذا وإنما سيغة الأول لبيان أن مجموع الحمل والرضاع ثلاثون والثانية لبيان أن الرضاع يكون في عامين فاسترل بها من دلالة الإشارة على أن يقال مدة الحمل ستة وأشهر وهذا فهم يلقيه الله جل وعلا على من شاء من عباده دلالة الإشارة فهم ونعمة يلقيها الله جل وعلا على من شاء من عباده نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في كتابه وأن يجعلنا ممن يستنبطوا منه ويتبعوا حلاله ويحرموا حرامه وبقيت عليه دلالة التنبيه والإيماء وهذه ستأتي إن شاء الله تعالى معنا في كتاب القياس فالمصنف رحمه الله جعل هاتين دلالتين دلالة الإبتضاء ودلالة الإشارة من أقسام المنطوق وهذا مذهب لبعض العلماء اختاره ابن الحاجب وغيره لكن صرح جماعة بأن هاتين ديالتين ليست من قبيل المنطوق وإنما هم من قبيل المفهوم وهم اختاره الرازي رحيم الغزالي في المستصفى في كتاب المستصفى وذكره البيضاوي رحيمه الله تعالى في منهاجه وجعلها من أقسام المفهوم وبعض العلماء جعلها واسطة بين المنطوق والمفهوم فهما ليست من قبيل المنطوق ولا من قبيل المفهوم هما أرفع من المفهوم لكن هما دون المنطوق ولهذا اعترف بهاتين دلالتين الاقتضاء والإشارة اعترف بهما من ينكر المفهوم فلهذا كان تواسطتين عند بعض العلماء فتحصلنا ثلاث مذاف فيهما الأولى أنهما من قبيل المنطوق وهذا ما مش عليه في جمع الجوامع هنا وجماعة والثاني أنهما من قبير المفهوم والثالث أنهما باسطة بين المنطوق المفهوم والله تعالى أعلم وعلم وأتم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين